تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادئ له واشتر أن لا إله إلا الله وأحله لا شريك له واشتر أن محمدا عبد رسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن هذه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثات برعة وكل برعة ضلاله وكل ضلالة في النه. نبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى في شرح كتاب صحيح الألب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري له تصانيف كثيرة أشهر هذه التصانيف هو الصحيح المسند صحيح الإمام البخاري وهذا الكتاب كتاب مبارك طلقته الأمة بالقبول بإجماع المسلمين أن صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري ويليه صحيح الإمام مسلم هذا الكتاب يبدو والله تبارك وتعالى حسيب الإمام أنه كان مخلصا في تصنيفه فقد ملأ الدنيا وعرفه القاصي والداني لكن نبتت نابتة سوء في زماننا وفي بلادنا يتهجمون على الإمام البخاري رحمه الله ويطعنون فيه وفي صحيحه هؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة لهم لأن الإمام رحمه الله نار على علم كما يقال وهو أشهر من أن, من أن يعرف رحمه الله سنقف إن شاء الله وتعالى وقفه مع الإمام البخاري ولكن قبل أن أبدأ أعرفكم على كتاب صحيح الأدب المفرد الإمام البخاري له كتاب الأدب في صحيحه كتاب الأدب في صحيحه هو يختلف عن كتاب الأدب الذي نتناوله فقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله كتابا وسماه باسم الأدب المفرد وضع فيه ما لم يشترطه في صحيحه إن وضع في أحديث كثيرة لا يشترط فيها ما اشترته في صحيحه لذلك كان فيها الصحيح أو منها الصحيح ومنها الضعيف قام الشيخ الألباني رحمة الله عليه وميز بين صحيح الكتاب وضعيف وفصل الصحيح وسماه صحيح الأدب المفرد وأفرد الضعيف وسما بضعيف الأدب المفرد ما نتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى بالشرح هو صحيح الأدب المفرد الأدب المفرد أصل الإمام بخاري وصحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني رحمه الله قبل أن نبدأ في شرح الكتاب نتكلم عن الإمام البخاري بنبذة مختصرة وكنت أتمنى أن يكون الكلام علمي البخاري نستوعبه نظرا لهذه الهجمة الشرسة التي للأسف الشديد قام بها في بلادنا بعض من يظن أن نفسه أنه على الخير وما هو على الخير بل هو مارق من الدين مارق من الدين فأنه طعن في الثوابت في الأصول بل في سنة الله سلم، بل طعن في الذات الإلهية، فمرق من الدين بصنيعه، هو يحسب أنه يحسن صنعه، ولكن الله عز وجل يقيد لهذه الأمة، ويؤيد لها من يقوم بالصد والذب عن دين الإسلام، لذلك كل إنسان منا لابد أن يكون متيقظا دوما لأمثال هؤلاء طبعا نحن لا نرد عليه منفرده لأن لو ردنا عليه لرفعنا شأنه هو أحقر من أن يرد عليه أحقر من أن يرد عليه فنسكت عنه لا نتكلم عنه ولكن المقصد لابد أن نبين للأمة شأن هذا الإمام المبارك أن فيه لأسف بعض الناس كلمني اليوم أن فيه بعض الشباب دخل عليه يعني لأسف شديد بعض هذه الشوهات وانتهج نفس المنهج تماما حقيقة الإنسان أحيانا يشعر هل يحزن أم لا يضر أمثال هؤلاء حزنت من وجهة أو من جهتين وهي أن أمثال هؤلاء جاهل بدين الله تبارك وتعالى مع علمه بأمور الدنيا سواء في طب فهندسة في, في غيره مع علمه في أمور الدنيا لكنه جاهل بأمر الله عز وجل ولذلك دخلت عليه هذه الشوهات وبدأ يرددها وبدأ يخاطب الناس ويخاطب العوام بما يعتقده أنه دين فنسى الله عز وجل لهداية لنا ولهم الامام البخاري ملأ الدنيا علما وفهما رحمه الله أما عن اسمه فهو أبو عبد الله محمد ابن إسناعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زربه الجعفي برد زربة هذه بالفارسي يعني الزراع الزراع جمعي زارع ولداء يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة, عشرة ليلة, ليلة خلت من شوال تلتاشر ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومئة أنه مئة وتسعين طبعا أبوه كان من العلماء هذا ما لا يعرفه الكثير روى عن حماد بن زيد وروى عن الإمام مالك وروا عنه العراقيون وذكر الإمام البخاري في التاريخ الكبير له مات أبو أبو الإمام البخاري وسنه صغير فنشأ في حجر أمه ثم حج مع أمه وأخيه أحمد وكان أسن منه يعني أحمد أخ الإمام محمد كان أسن أكبر منه سنه فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم ابن بخاري لما ذهب لحج مع أمه جلس في مكة ليطلب العلم ورجع أخوه إلى بخارة فمات به. روى غنجار في تاريخ بخارة وللاك أي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء أن محمد بن إسناعيل البخاري رحمه الله ذهبت عينه كف بصره وهو صغير فرأت والدته الخليلة إبراهيم عليه السلام في المنام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك قال فأصبح وقد رد الله عليه وسلم وقال الفربري سمعت محمد بن حاتم البخاري يقول سمعت البخاري يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب يعني وهو طفل صغير وسنرى العجب العجب الآن من الإمام البخاري نبين لأمثال هؤلاء قدر هذا الرجل بل لنتبين نحن لأن الكثير لا يعلم عنه شيئا إلا أنه يعلم أنه الإمام بخاري صاحب صحيح الإمام بخاري فقط ولا يعرف عنه الكثير فأولهما حفظ الحديث وهو في الكتاب سأله السائل وكم أتى عليك إذاك فقال عشر سنين أو أقل يعني كان عنده عشر سنين أو أقل عشر سنين وهو يحفظ حديث النبي وسلم بالإلهام الإمام بخاري كان يحفظ من مرة واحدة فقط لو سامع حديثا مرة سمعه بسنده سمعه مرة واحدة حفظه حفظا مقنن وسيأتي إن شاء الله سعد حفظ هذا الإمام رحمة الله عليه يقول ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره بعض الأئمة يعني يختلف يعني يذهب إليه وتلقى على يديه فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير يعني هذا الرجل كان يقرأ من كتبه أو من حفظه يقرأ على الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت أي الإمام بخاري رب عليه رب على هذا الإمام فقال إن أب الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني أخطأت في السند البخاري بيقول شيخ أخطأت في السند فإن أب الزبيس لا يرو لم يرو عن إبراهيم فانتهرني يعني عن نفهم فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك لو عندك أصل الكتاب ارجع لأن إحنا عندنا أخو حاجة في الحديث منها ضبط الصدر وضبط الكتاب والأعلى شأنا ضبط الكتاب من ضبط لي الصدر إن ضبط الصدر الحاجة تحفظها بصدرك من الممكن أن يختلط عليه أما الكتاب فأنت تثبت حفظك عن طريق الكتابة فقال له ارجع إلى الأصل إن كان عندك يعني كان عندك الكتاب الذي نقلت منه هذا السنة فرجع إليه فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هو يا غلام بيسألتني الإمام بخاري كيف هو يا غلام قال فقلت هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي صدقت كان عمر الإمام البخاري كم سنة لما رد على شيخه وكان الإمام البخاري أصدق من شيخه وكان أثبت من شيخه في هذا السند كم؟ 13 سنة 13 سنة 13 سنة عيد مش محتاجة مش محتاجة تعليق طبعا شوف انا قلت بابتشر 11 عشر سنة 11 سنة كان عمره حينها 11 عشرة سنة يقول فلما طعنت في ست في ستة عشر في ستة عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك وواكيع وعلى يعني اصحاب الرأي قال ثم خرجت مع امي واخي الى الحد يعني لما وصل 16 سنة حفظ كتب وكيع ابن الجراح طبعا احنا بالنسبة لوكيع وامثال هؤلاء كلنا مؤيع انما ده وكيع يكعمل الدنيا حفظا وعلما اللي ما بخار يحفظ كتبه وكتب ابن المبارك هذا الرجل المبارك رحمة الله عليهم جميعا قال فلما طعمت في 18, يعني 18 سنة وصنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين 18 سنة وبدأ تصنيف كتاب قضايا الصحابة والتابعين ثم صنفت التاريخ كتاب الإمام بخاري التاريخ صنفه عمره 18 سنة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكتبه في الليالي المقنرة قال أي الإمام بخاري وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة ليس هناك اسم مما سطره الإمام البخاري في كتابه التاريخ إلا ومعه أو له قصة يقول إلا أني كرهت أن يطول الكتاب يعني كان عاوز يكتب الراوي مثلا هذا الراوي ويبدأ وي يتكلم عنه واخبلك هذا الراوي له قصة الإمام البخاري يعرفه فهو لم يكتب قصته ليه؟ خشية أن يطول الكتاب والكتاب مطبوع في اللادات وما لو كان كتب هذا القصص قال سهل بن السري قال البخاري دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوان ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين قال حاشد ابن اسماعيل كان البخاري يختلف معنا الى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب يجلس امام الشيخ ولا يكتب لا يدون ما يمليه الشيخ على التلاميذ حتى اتى على ذلك ايام فلمناه بعد ستة عشر يوم كله بيكتب طلب كلها تكتب سند حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع فقط ولا يكتب. فمر ستة عشر يوما فلمناه على ذلك لماذا تركت الكتاب؟ فقال قب أكسرتم عليا. تعمليت كسر عليا ليه نانا إن ترك الكتاب؟ اعرضوا علي ما كتبتم. نامبخاري يقول لهم اعرضوا علي ما كتبتم. فأملوه فعرضوا عليه خمسة عشر ألف حديث. في الستاشر يوم دول الشيوخ ملهم خمستاشر ألف حديث فأعادها جميعها بأسانيدها مرة واحدة مع أنه لم يصنعها إلا مرة من شيخه أعاد الخمسة عشر ألف حديث بأسانيدها من حفظه خمستاشر ألف حديث يحفظه من دول الخاري ومجرد أن يمليه عليه الشيخ يقول فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه يعني يبدأوا بقى يجيبوا كتبهم ويقولون قول عشان يثبتوا الألفاظ اللي حفظها الإمام البخاري اللي فاتت منهم وهم يكتبون كان هذا يكتب ويفوته والامام البخاري يجلس فقط يسمع ولا يفوتوا حرف واحد رحمه الله هذا هو البخاري هذا هو البخالي قال أبو بكر بن أبي عياش الأعين كتبنا عن محمد ابن إسماعيل وهو يعني لم تنبت له لحية يعني ممكن يكون دون سن البلوغ ممكن يكون عن 16-10 سنة 18 سنة ممكن يكون بلغ ولكن لسه اللحية لم تنبت وهو أمرض على ذادي محمد بن يوسف ابن يوسف الفريادي. وكان سن البخاري الذاك نحو من ثمانية عشر عاما ثمانتاشر سنة أو دونها وقال محمد بن أزهر السجستاني كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب فقيل لبعضهم ما له لا يكتب فقال يرجع إلى بخارة ويكتب من حفظه أشوف يعود كم سنة يتلقى كم شهر مثلا يتلقى ثم يعود إلى بلده ويكتب ما سمعه هناك من سعة حفظه رحمه الله والكلام في ذلك طويل أبوه رحمه الله عند موته قال لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شرح أبو الإمام محمد من إسماعيل عندما عند قال لا أعلم المال درهما من حرام ولا درهما من شبهة يقول وراقه أنه ورث من أبيه مالا كثيرا الإمام بخاري ورث من أبيه مالا كثيرا ولكن كان يعني ينفقه كله في طلب العلم وعلى طلبة العلم الإمام بخاري يقول ما توليت شراء شيء قط ما رحتش بنفسي اشتري شيء من الأشياء ولا بيعه ولا أبيع شيء كنت آمرا إنسانا فيشتري لي يعني يرسل إنسان يشتري له قيل له ولما؟ لماذا لم تذهب بنفسك قال لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط يعني يعني فيه من الزيادة والنقصان والتخليط من الممكن أن يزيده البائع لأجل أنه البخاري، ومن الممكن أن ينقص المال لأنه البخاري، فخص على نفسه، خص على نفسه، عجيب. قال أن الإمام البخاري جاءته بضاعة، فجاءه بعض الناس ليشتريها منه. ويزيده خمسة ألاف دينار خمسة ألاف درهم ثم أتى في اليوم الثاني فقال اخرجوا الآن أو اذهبوا الآن فجاءه في اليوم الثاني تجار آخرون وأرادوا أن يشتروا منه هذه البضاعة ويزيد عليها عشرة ألاف درهم فقال لا إني نويت أن أبيعها لمن أتاني بالأمس كده ويروح أعمل لعبة كده عشان كده تفاهمين طبعا كده وكده يعني ايه فيقول لا أحب أن أنقض نيتي أنا نويت أن أنا أبيعها بهذا الرزق خمسة ألاف درهم فلما نوى خشى أن ينقض نيته التي نوى مع أنه لو زادوه لجاز شرع لأنه لم يقطع البيع معهم قطع البيع معهم لم يقطع. لم يقطع لم يقطع ما قالش آه سأبيعكم قال اذهبوا الآن أو ارحلوا الآن فعرفين قال ارحلوا الآن ليه حتى ينوي ينوي أن يبيعها بنيه فلما جاءه الزيادة وقد نوى أن يبيعها بخمسة آلاف درهم خمس آلاف درهم إيه اللي حصل؟ خشى خشى على نيتي أن تتغير. يمان بخاري كان عنده جارية، فرأت أن تمر بين يلي، فأوقعت المحبرة. فقال لها فعيه التسيرين في طريق؟ قالت نعم لولا أنه طريق لما سرت. فقال إذن أنت حرة. اعتقدها. فقال له جليسه هل أغضبتك؟ فقال بل أرضيت نفسي بما فعلت أو أرضيت نفسي بما فعلت أنا نفسي حتى لا أغضب فأعطقها لوجه الله تبارك وتعالى كان الإمام بخاري رحمه الله يحب الرم وكان راميا ما أخطأ طول عمره في الرم إلا مرتين فقط حتى لا يقال بأن الإمام المتفرج للعلم فقط لا كان يتعلم الرناية وكثير من أهل العلم كانوا مارسون رياضات ولكن هي احنا عندنا ضعف همة في الطلب وفي الرياضة المهم أنه يعني كما يقول البعض ما رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين فقط بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. لا يصبق لا أحد في الرمي قال وركبنا يوما إلى الرم ونحن بفربر فخرجنا إلى الضربي الذي يؤدي إلى الفرضة مكان يعني فجعلنا نرمي وهم يمشون جعلوا يرمون ولأسهم يقول فأصاب منهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر يعني هم يمررون على قنطرة قنطرة دي فيها إيه أوتاد فلم يخرج فأصابا استهم وتد من هذه الأوتاد التي تحمل هذه القنطرة فشقها نصفين فانتزع منها استهم وقال لأصحابه ارجعوا ثم أتى برجل اسمه أبو جعفر قال له يا أبا جعفر لي إليك حاجة عندي لي طلب عندك وهو يتنفس الصعضة يعني هو وضع نفسه في حرج. فقلت نعم قال تذهب الى صاحب هذه القنطرة فتقول له إن اخللنا بالوتد فنحب ان تأذن لنا في إقامة بدله او تأخذ ثمنه. احنا اتلفنا لك وتده مريد ان يستحل مش استحلال يعني او ان يحل نفسه من مما فعل فارد ان يصنع غيره او ان يأخذ صاحب الوتد ثمنه. يقول فذهب إلى صاحب القنطرة وكان اسمه حميد بن الأخضر فقال له أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حلم مما كان منك فإن جميع ملكي لك, لك الفداء كل ما أملك فداء لك من الإمام المخاري يقول فأبلغته رسالة فتهلل وجهه وأظهر صرورا كثيرة من شدة فرحته أن صاحب الوتن عفا عنه وقال له أنت في حلم قرأ للغرباء خمسمائة حديث في هذا اليوم وتصدق بثلاثمائة درهم ليه لأنه استبشر وتهلل من هذا الرجل ويقول الروا أيضا يقول سمعت الإمام البخاري يقول لأبي معشر الضريغ اجعلني في حل يا أبي معشر هذا كان أحد الرواس الحديث وكان ضريرا فقال من أي شيء لماذا أجعلك في حلم قال رويت حديثا يوما فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك يعني وبر الحديث كم إيه تحرق رأسه ويديك, ويديك فالإمام خليء أعجب من طريقته فتبسم عمل يا إخوانا تبسم فقط من إيه من الطريقة لان اعجبتهم فقال له جعلني في حل لانني تبسمت وانت فقر احيث اظن لا تعليق لا تعليق مش هنعل يا بابا نقول ايه ها؟ الغيبة والنميمة و اكل لحوم العلماء و الناس لحوم الناس مش هنعل, مش هنعل. فقال أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله قال أيضاً وسمعته يقول لا يكون لي خصم في الآخرة فقال له إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ يقولون فيه اغتياب الناس أنك اغتبت الناس فقال إنما روينا ذلك روى ذلك ولم يقله بنفسه يقول رواينا ذلك رواية ولم نقوله من عند أنفسنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بإساء أخو العشيرة قال وسمعته يقول ما اغتبت أحدا قبل منذ علمت أن الغيبة حرام نعرف الغيبة حرام من إمتى من إمتى من زمن لزوما ها؟ من امتى؟ من اول ما احنا بنحبب بلاس من اول بلوغ بلاس من اول ما ربنا رزقنا الهداية بلاس من اول ما وضعنا طريقنا على طلب العلم بلاس من اول ما سمعنا الكلام ده دلوقتي. شوف ما اغتبت احدا منذ علمت ان الغيبة حرام وانها لله يقول الراوي وللبخاري في كلامه على الرجال توقن زائد وتحقيق يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل فإن أكثر ما يقول سكت عنه يقول سكت عنه فيه نظر تركوه ونحو ذلك وقل أن يقول عن راوي أنه كذاب أو وضاع وإنما يقول كذبه فلان وتركه فلان مع إن هذا ليس من الغيبة في شيء لدي أمانة يحملها علماء الأمة ويبين للناس شأن الرواه الذين حملوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نرد عليه أيضا به على أمثال هؤلاء انظر إلى الدقة والتحري من أهل العلم الجهابذة والجهابذة في كل عصر من العصور كيف يقفون ويميزون بين الصحيح والضعيف لبجرد كده بس ما كان منهم يمشي يأكل في الشارع كان يصير مخروم المروءة فإذا أكل في الشارع فقط فقط ردت روايته ردت روايته لو رأوه يأكل في الشارع فقط قالوا أن الأكل في الشارع من خوارب المروءة والكلام طبعا يطول في هذه القضية <تصفيق> ما بناش بقى تتبكينا عن حالنا مولانا سيدنا في حالنا <تصفيق> يقول لإمام بلخاري إني لا أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدانا يقول أبو بكر بن منير قال كوى كان محمد بن اسمعيل البخاري ذات يوم يصلي فلسعه الظنبور سبعة عشرة مرة سبعة عشر مرة. مرة فلما قرى صلاته قال انظروا أي شيء هذا الذي آذان في صلاته فنظر فإذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر موضعاً ولم يقطع صلاته سبعة عشر في سبعة عشر, موضعاً. سبعة عشر, موضعاً. سبعة عشر موضعاً. ولم يخرج من صلاته قال لأنني طال كنت في آية فأحببت أن أتمها فأقطع صلاة الأسل من نسعة إنه كان في آية فأحب أن يتمها لما البخاري مرض مرضا شبيلا فأخذوا بوله لينظر فيه الأطباء فقالوا هذا البول يشبه بول الأساقفة الذين يمنعون أنفسهم من أكل الإدام الإدام لوا لا مش لحمة أي شيء مع خبز إدام زيت إدام مثلاً ممكن طبخ معين كانوا لا يأكلون ورهبانياً إبتلعوه فلما رجعوا لمبخاري وقال له هذا الكلام قالوا صدق قالا صدقت صدق الطبيب فإن لم أكل إدام منذ أربعين سنة فقال الأطباء علاجه أن يأكل إداماً مع الخبز يعني نوع فأبى طبعا كان الإمام الخير نحيف الجسم ليس بالقصير ولا بالطويل رحمه الله فتحيل يعني... عليه العلماء علماء عصرة وطلبت العلم حتى أكله الإدام فشوفه رحمه الله طبعاً الكلام حقيقةً أنا كان نفسي أتكلم عنه بتوسع أكثر من كم والكلام نسه نسه ما ملناش حاجة. ملناش حاجة طبعا أثنى عليه جميع الناس بلا استثناء شيوخه أقراره تلامذته تخيل أن أقراره كانوا يقدمونه على أنفسهم إلا ما حدث من محمد بن يحيى الزهلي وكان قرينا له وكان يقدمه على نفسه ولكن لما وجد الناس قد تركوه وأقبلوا على الإمام بخاري وقع ما يقع في نفس ابن آدم من الغيرة والحسد فسأتي الكلام في فصاته مع الإمام بخاري وأقوله أيضا في عجالة ولكن النفس البشرية تحب نفسها أكثر من غيرها وهذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بني آدم ولذلك العلماء يقولون أن جرح الأقران لا يؤخذ به ولا يعتبر فلا يخلو عصر من الأعصار ولا مصر من الأمصار إلا وفيه جرح الأقران وجرح الأقران لا يؤخذ به ولا يعتبر يعني لو لقيت قرر لي يبيقضح فيي الأصل ألا تسقطني بسبب جرح القرية لا تسقطني بسبب جرح هو لعل زرح بسبب الحسد والبغض فلا يجوز لك أنت تطرقني وتترك علمي من أجله، ودي مسألة يعني متكررة على طول موجودة مسألة جرح الأقران موجودة، ممكن بعض الناس يكون مميزا فردا في قضية من القضايا، تجد إنه يحصل من وراء لع، يحصل من وراء لع، ويصد الناس ويصد الناس عنه، وإنا لله. قال سليمان بن حرب وكان من شيوخ اليمن بخاري. ونظر إليه يوما فقال هذا يكون له صيت كل صيد، يكون زائع الصيد، وهو صغير الكلام طويل حقيقة أن يقول قال محمد بن كتيبة البخاري كنت عند أبي عاصم النبي فرأيت عنده غلاما فقلت له من أين من أين هذا الغلام قال ابن بخارة قلت ابن من قال ابن إسماعيل فقلت أنت من قرابتي هذا الشيخ يقول الإمام بخاري أنت من قرابتي فقال لي رجل وحضرتي أبي عاصم هذا الغلام يناطح الكباش يعني يقاوم الشيوخ يناطح الكباش يعني الذي لا تعلمون عنه أن بعض الشيوخ كان يخاف من مجلسه وفي مجلسه كان يحدث وأنظر إليه يحدث وانظر اليه ليه من ساعة حفظه وتمكنه فكان الشيخ يخاف ان يزل لسانه في بعض الرواق او ما شبه ذلك فكان يحدث وانظر اليه الامام بخاري قال يا بن سعيد جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلته مثل محمد بن اسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة رب الله ومه وعن قتيبة أيضاً قال لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية. وقال محمد بن يوسف الهمداني كنا عند قتيبة فجاء رجل شعراني يقال له أبو يعقوب فسأله عن محمد بن إسماعيل فقال يا هؤلاء نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والزهاد والعباد. فما رأيت منذ عقلته مثل محمد ابن إسماعيل طبعاً في قصة بينه وبين قطيب ابن سعيد في طلاق السكران هل يقع عملا ومشي فيها عشان منخشش في قرآن كذلك طلاق الناسي طلاق الناسي طبعاً لهم مناظرات مع شيوخي في بعض القضايا قال الإمام أحمد ابن حنبل ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل وطبعاً لما سئل الإمام أحمد عن الحفاظ ذكر على رأسهم محمد بن اسماعيل البخاري طبعاً إمام أحمد كان من شيوخ بخاري وكان يعيش في عصره كان الإمام أحمد من شيوخه وبعض الناس قال إنه كان من شيوخي وأقراني في نفس الوقت لكنه أقرب إنه كان من شيوخي الإمام أحمد وقال كثير من أهل العلم أن الإمام البخاري كان فقيه هذه الأمة قال البخاري دخلت على الحميدي وأنا ابنه ثمان عشرة سنة فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث حميدي جالس مع عالم آخر شيخ آخر في حدث بينهما خلاف في حديث فدخل محمد إسماعيل البخاري عليه هنا. فقال الحميدي جاء الذي يفصل بيني وبينك قال الحميدي جاء الذي يفصل بيني وبينك يقول فكان الصواب مع الحميدي فنصرته وكان الصواب معه يعني رجح كلام الحميدي على من معه يقول وكان محمد بن سلام يقول كلما دخل علي محمد بن اسماعيل فحيرت ولا أزال خائفا منه يعني يخشى أن يخطئ بحضرته يعني هو قاعد يحدث دخل محمد بن اسماعيل بخاري يخشى أن يخطئ في حضرة محمد بن اسماعيل بخاري وكان الله عز وجل وضع فيه في هذا رجل الحيدة فكل الناس كانوا يهبونه رحمه الله قال حاشد ابن اسماعيل رأيته إسحاق بن راهوي ومن في الناس كأسحاق انظر ماذا حدث جالسا على المنبر والبخاري جالس معه وإسحاق يحدثه فمر بحديث فأنكره محمد ابن اسماعيل إسحاق نروي روى حديث محمد رسالة الغنكر أنكره محمد ابن اسماعيل فراجع إسحاق إلى قوله وقال يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لحتاج إليه لمعرفته بالحديث والفقه أو بالحديث وفقهه يعني فقه الحديث قال أبو الفضل أحمد بن سلم النيسابوري حدثني فتح بن نوح قال أتيت علي بن المدينة فرأيته محمد ابن إسماعيل جالسا عن يمينه وكان إذا حدث التفت إليه وعلي بن المديني من في الأمة يا إخواني ده أكبر شيخ من شيوخ البخاري ومسلم يحدثه محمد ابن إسماعيل عن يمينه يحدثه ويلتفت إليه وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له وقال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن بن... المدينة ما استظهرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المدينة وربما كنت أغرب عليه يعني يرد عليه بعضا لا يحدث به قال حامد بن أحمد فذكر هذا الكلام لعلي بن المدينة فقال لي دع قوله. هو ما رأى مثل نفسه يعني الإمام الخاري يقول, يقول. يقول. يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن ابن المدينة فلما بلغ علي ابن المدينة هذا الكلام قال دعك منه لا تنظر إلى كلامه هو ما رأى مثل نفسه يعني علي ابن المدينة يقدمه على نفسه يا ليت قوم يعلمون القضية عند الله تبارك وتعالى الميزان الذي يقيس الله تبارك وتعالى به الخلق ميزان الطاقة والعمل الصالح فانظر إلى قوة هذا الرجل العلمية أذعن له القاصي والدف والكل دان له بالفضل طبعا الكلام حقيقة يطول وممتع يعني تخيل نحن في أمة فيها البخاري الله نعمة هذه الأمة بهذا الرجل تخيل كان في الأمة كان بخاري هذه الأمة أمة مرحومة أمة ولود بعض العلماء اسمه يحيى ابن جعفر البيكندي قال لو قدرت لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن اسماعيل لفعلت فإن فإن موتي يكون موت رجل واحد وموت محمد بن اسماعيل فيه ذهاب العلم وقال أيضا سمعته يقول يقول له لولا أنت ما استطبت العيش ببخار يعني يعيش ببخار بسبب وجود الإمام البخاري نيجي الأقران دشيوخ الذين أثناه عليهم أقرانه بقى اللي هم في نفس الطبقة ومن في الناس كأبي حاتم الرازي إناموا الجرح والتعديل بلا منازع وكذلك أبو زرع الرازي ابن خالاته يقول أبو حاتم الرازي لم تخرج خراسان قط أحفر من محمد بن اسماعيل ولا قدم منها إلى العراق أعلم أعلم منه قال محمد ابن حريث سألت أبا زرعة عن, اب... عن أبي لهيعة هو عن ابن لهيعة لأن ابن لهيعة مشهور نوعي مطروك فقال لي تركه أبو عبد الله يعني البخاري شوف أبو زرعة, أبو زرعة بيوصل عن راوي يقول تركه البخاري وهو ايه قرينه وابو زرعة ومن في ناس كان بزرعة وبحاتم اخوالنا أبو زرعة ده لو كان يعد في مجلس تحديث كده كان الطلبة كلها في فرأيسه وهنيئا لمن وثقه أبو حاتم لو أبو حاتم الراضي سؤل عن روال الثقة امسك بإيدك وستانك لو عد سيب الرودة لو لوحد وثقه لو عد سيبه. من قوته وكان من المتشددين في الجرح والتعديل قال الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلي ما رايت مثل محمد ابن اسماعيل ومسلم حافظ ما رايت مثل محمد ابن اسماعيل ومسلم حافظ يعني الامام مسلم حافظ ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن اسماعيل يعني الامام مسلم لم يبلغ مرتبة البخاري قال العجلي ورأيت ابا زرعة وابا حاتم يستمعان اليه وكان أمة من الأمم دينا فاضلا يحسن كل شيء وكان أعلم من محمد بن يحيى, يحيى الزهلي نلست ذكره بشوي بكذا وكذا, وكذا. الدارمي يقول قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق ثم رأيت فيهم أجمع من محمد من محمد بن إسماعيل وقال أيضا هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا وسئل عن حديث فقيل له إن البخاري صححه درمي لما سئل عن هذا الحديث قيل له إن البخاري صححه فقال محمد ابن إسماعيل أبصر مني أبصر مني وهو أكيس خلق الله عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الإنم الخري قال عنه إذا قرأ القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله من حرامه يقولون أن محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم وقال ابو سهل محمود بن النضر الفقيه دخلت البصرة والشامة والحجازة والكوفة ورأيت علماءها فكلما جرى, جرى ذكر محمد بن اسماعيل فضلوه على أفصاد عندما يذكر محمد اسماعيل بخاري الكل يفضله على نفسه الشيوخ وقرانه نأتي عن ساعة حفظ الإمام وسيلان ذهنه كان ذهنه ما أدري يعني يعني لو تأملنا بقى في عجيب خلق الله تبارك تعالنا وراء الإنان وخير كان ذهنه طقط كان ذكيا كان حافظا كان يحفظ مائة ألف حريص صحيح ومائتين ألف حريص ضعيف وطبعا هو صنف صحيح البخاري صحيح صنفه من ستمائة الف حديث صنف البخاري بخاري أخذ منه من أخذ هذا الكتاب من ستمائة الف حديث وما كتب حديثا في صحيحه إلا واغتزل وصلى ركعته في رواية طبعا إلا توضأ وممكن يحمل وضوء هنا على الغسل هنا على الوضوء يتوضأ ويصلي ركعتين احنا لو حسدنا البخاري بالمكرر سبعة تلف وشوية مش كده سبعة تلف وشوية مش كده خلي ما بخاري عشان يحط الحديث في هذا الكتاب يتوضأ ويصلي ركعتين وكان من عجيب صنع انه كان يعني ينامه, ينامه ينامه فيقوم ينامه فيقوم يتوضأ ويصلي ويكتب ثم يعود الى النوم ما تمر خمس دقائق إلا يقول يتوضّع ويصلي ركعتين ويضع حريسا طول اللي على كده يعني إذا أراد أن ينام طبعا طول ما هو بيصنّف الحريس صنّفه صنّفه في كم سنة ستة عشر سنة صار البخاري يصنّف في 16 عشر سنة و هذا الرجل يقول احرقو البخاري مسلم حقوه مفوضي بعده من على رق الأرض طبعا نحن لا نرد عليه لأنه خزنا لا نرد عليه لو رددنا عليه كما قلت لا اشتهد ذاك أن الله عز وجل يصل على كلامه وإن ربك لا يومني للظالم حتى إذا أخداه لن بفلت أحكي لكم القصة باخترار الإيمان بخاري لما دخل بغداد اجتمع له علماء بغداد واتى كثير من الناس اللي أروا الإيمان بخاري فأرادوا أن يختبروه ويختبروا سعة حفظه فأتوا بعشرة رجال وعطوا لكل واحد منهم عشر أحاديث إلا كم حديث؟ مئة مئة حديث, حديث. فأولان مع عشر أحاديث طلب الأسانيد بالمتون جعل المتن الأول مع السنة العاشر السنة العاشر مع المتن الخامس نغبط الأسانيد بالمتون فأول ما جلس الإيمان بخاري لمجلس التحديث قام رجل وسأله عن الحديث قالوا لا أعرفها فسألوا عن حديث ثاني قال لا أعرفوه ثالث لا أعرفه لغاية العشرة ما ماشوا لا أعرفه فظن الناس السوق بالإمام البخاري هو ده الحفظ؟ هو ده البخار الذي تشوره بالبنان؟ ولكن فطن العلماء قال العلماء فطن الرجل الرجل فهم ان في امتحان واختوض فأتى الثاني من العشرة أسانيد مقلوبة مع المتون ونغبة الدنيا قال لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه, أعرفه. العشرة ام كلهم هو لا اعرفه لا اعرفه لا, أعرفه لا يزيد على ذلك فرما انتهم فرغتم قالوا نعم قال الاول انت قلت لي عشرة احاديث بعشرة اسانين فقلت استند الاول وماتنه كذا والثاني وماتنه كذا حفظ الخطأ المخالح حفظ الخطأ, الخطأ. الخطأ. مع إنه حديث يا أخواننا مرة واحدة بأسانيد مقلوبة، فالعلماء يقولون ليس العجب أنه رد الصّلا الخطأ إلى الصّواب، ولكن العجب أنه حافظ الخطأ. قال أن حديثك الأول، فسلّد هو كيت وكيت وكيت، ومتنه العاشر كيت وكيت وكيت، ورد أسانيد النّاة حديث إلى متونها فأذعن له الكل بالفضل والإنابة رحمه الله ورضي عنه أيضا حدث له أن اجتمع كان بثمر قند جلس مع أربعة محدث 400 محدث فتجمعوا وأحب أن يغلط الإمام البخاري فادخلوا ادخلوا سناد الشام في إسناد العراق خلطوا إيه أسناد البلدان رو حدس خلطوا أسناد البلدان بلدان. وإسناد العراق في إسناد الشام وإسناد الحرم في إسناد اليمن فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة واحدة رد كل الأسناد إلى أصلها مع المتوب ونحن نستعملنا حاجة حد يأذن ضعيف من سعد حفظي قال مرة لو أردتوني هنأروي لكم عشرة ألاف حديث بأسانيدها في باب الصلاة وحده دفعت عشرة ألاف حديث باستند في باب الصلاة وحده دفعت فهذا ضوعا من سعد حفظي والعجيب من يعني الإمام خاري لما كان يصنف كان يصنف الكتاب يكتبه ثلاث مرات يكتب الكتاب ثلاث مرات فالرماة عجبوا فبعضهم قال إن ممكن يكون يكتب الكتاب في مسودة ثم ينسخه بعده بعد ذلك بعد في أصل الكتاب ثم يكتبه بعدما يضبطه طبعا حاجة محيرة جدا وطبعا تعرفين همة الطلبة زمان كان غير دلوقتي يعني الإمام النجار الطبري نما أرد أن يملي التاريخ على تلميذته فقال أريد أن أجليكم التاريخ فقالوا في كم ورقة؟ قال في ثلاثين ألف ورقة قالوا نحن لا نصدق ذلك قال إن لله ماتت الهمم فأملىهم التاريخ في ثلاثة ألاف ورقة ثلاثة ألف ورقة أريد أن أجليكم التفسير في كم؟ في ثلاثين ألف ورقة لا نصدق ذلك الله أجبر ماتت الهمم تأمل نفس لست أنا فرض. لابن القيم رحمة الله عليه صنف زاد المعاد في خير العباد في رحلة وهو غيب إلى الحد على ظهر الدب من حفظه. ابن القيم صنف زاد المعاد من حفظه. أي هنا؟ أي هنا؟ هنا تفوق الخيال أنا حتى لو نطيل الكلام أكثر من كده عشان أنه ممكن الواحد يصدي إحباط يحس <تصفيق> أنه <في> لا أفعل يعني <تصفيق> الله أستعلم الإمام بخاري حصل بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي مشكلة كانت في مسألة كلام الله تبارك وتعالى مسألة القرآن مخلوق أم غير مخلوق طبعا كلام <تصفيق> الإمام بخاري رحمه الله كالسلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وليه يعود أول ما دخلنا يصابور لبن بخاري كان محمد ميحل الظهلي كان هو أكثر ناس أو أكبر ناس كان الشيخ الكبير بتاع البلد فلما قادم محمد يسوعين بخاري خرج كل علماء وخرج محمد ميحل الظهلي وقابل لبن بخاري في حفل مهيب وكان يقول لتلمزتي اذهبوا وتلقوا العلم عند هذا الرجل فلما بدأ البخاري يجلس في ناس ويحدث الناس فانظهر الناس بعلمه فتركوا مجلس محمد بن يحيى الذهلي وذهبوا الإمام البخاري. فللأسف الشيطان لعب دوره وبدأ الإمام بن يحيا يغمز في البخاري في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق فطبعا بنقول إخواننا أن القرآن كلام الله صح؟ ليس بمخلوق ولا بمفترض فهو أراد أن يأتي بشيء تكلم فيه أهل السنة من قال هذا اللظ فهو مفتدع لظي بالقرآن مخلوق إن كان يقصد الملفوظ وليس حركة اللسان الملفوظ بين اللوائي الكلام نفسه فلما سئل الإمام البخاري عن هذا القول قال أفعالنا مخلوقة أفعالنا مخلوقة هل قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ أفعالنا مخلوقة كلام نفسه مخلوق ولا لا أم اللي مخلوق هنا؟ اللسان والكلام الذي يتكلم به اللسان صح؟ طب لو أن إنساناً قال على القرآن لفظي بالقرآن مخلوق وقصد أنه يقصد الحروف، حروف القرآن هذا مبتدع أو مش مبتدع وكأنه قال أن القرآن مخلوق أم لا فالإمام بخار يقصد أن أفعالنا مخلوقة وليس إذا تلون القرآن فيكون الملفوظ هو المخلوق واضح؟, واضح. واضح؟ ولا مش واضحة؟ أنا لما أتكلم دلوقتي باللسان اللسان ده إيه؟ مخلوق الكلام الذي أتكلمه لأن مخلوق أم لا؟ مخلوق طب لو قرأت القرآن هل يجوز أن أقول أن هذا المتلو الذي أتلوه مخلوق؟ ولذلك العلماء قالوا لا يجوز السؤال ما مثل هذا السؤال من فعلت تسأل السؤال ده؟ قلش نفظي بالقرآن مخلوق فلما سئل من بخاري فهو كان فطناً كان فطناً رحمه الله فقال أفعالنا مخلوق ولم يقل أن الملفوظ مخلوق ومقال لفظي بالقرآن مخلوق وإن قال الإمام بخاري ذلك لا يقصد القرآن المتلو ولكن يقصد كلام الإنسان الذي يصدر منه مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى واضح كده فقام الرجل وقال إنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق شفت بقى الفتنة تبدأ من هنا لما عاوز أبقعك هبقعك تقوم متكلم كلمة معينة بشكوى معينة عشان مش عجبك مثلا فلان فالناس ده بتاخد الكلمة وتبدأ تزيعها تزيع هذه تزيع الكلمة وتزيد فيها وتنقص منها حتى تصاب حتى تصاب أنت في مقتن ويطعن فيك، فإذا طعن فيك نال منك أهل الحسد الذين حسدوك نالون منك، ففعلا انفض الناس المحاول الإمام بخاري لما حذرهم من الجلوس بعد ذلك محمد بن إحياء الذهلي رحمه الله طبعا هذا لا يطعن فيه هذا الإمام لا يطعن فيه لأن الحسد أو حق الأقران ثابت في كل عصر وأصل كل مصر والأمصار تجد لو تدين أقران تجد إن الشتاني أنزل بينهما إلا من رحم الله تبارك وتعالى فامفضل الناس من مجلس محمد بن اسماعيل البخاري ولم يبق إلا الإمام مسلم وأحمد نسيت اسمه مش بتذكر أحمد إيه فلما أراد أن يتعرف الإمام مسلم ترك الإمام البخاري خاف على نفسه أن يطعنوا فيه كما طعن في الإمام البخاري فتركه ومن عجيب ما صنع الإمام مسلم أنه ما حدث عن الإمام البخاري ولا عن محمد بن حزم ترك الحديث عنهما مش لم يأخذ منهما الحديث لا ترك التحديث عنهما لم يثبت في كتابه قط حديثا واحدا لا عن البخاري ولا عن محمد بن ح الزهلي لا عن الإمام مسلم حذا حذ منهج الإمام البخاري في تصنيف وكان له شروط كما أن البخاري شروط في صحيحه وطبعا الإمام مسلم من حيث الدقة كان دقيقا جدا في مسألة الأسانية والبخاري كان أعلى منهم ولذلك نحن نقدم دائما البخاري على مسلم وكلهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى وطلقتهما الأمة بالقبول والإمام مسلم كان دائما لما يأتي يقابل الإمام بخاري يقولوا دعني أقبل يدك ورجلك يا أستاذ الأستاذين وكان يذعن له بالفضل وكان يقر له بالإمامة فإن كان كما قلت الإمام بخاري له فضل على الإمام مسلم رحمة الله عليهما جميعا الإمام بخاري ضاقت به الأرض وضاقت به الدنيا من شدة الامتحنات فدع الله تبارك وتعالى إن كانت الحياة خير له أن يقبره أن يحيا وإن كانت سراً له فأن يقبره على ذلك فما مر شهر إلا ومات الإمام بخاري وعكة وعكة شديدة مرض مرضاً شديداً يعني وعلى إثره أراد أن يذهب إلى مكان ما أرادوا أن يحملوه فسقط منهم ثم مات رحمه الله ورد عنه يعني أقول إن هذا اختصار عن الإمام البخاري إن شاء الله تبارك وتعالى هذا طبعا من باب نحن نبين قدر هذا الرجل نبين حجمه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فوالله أعلم والله حسيب أمة فيها البخاري لن يستطيع العابثون أن يصلوا ويقوضوا صرح هذا الإسلام إن شاء الله سنقف لهم بالمرصاد وننتركهم وإن كنت أرى طبعا نرد على مثال هؤلاء لا أتكلم على هؤلاء لأنهم لا أقزام كما قلت ونندل حسالة لأننا نلتفت إليها ولكن نحن نريد أن نبين للأمة فضل هؤلاء العلماء الأكابر الذين اصدفهم الله تبارك وتعالى لنصرة هذا الدين ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مرة القادمة عن في صرحي كتاب صحيح الأدب المفرد للإمام الوخاري رحمه الله تبارك وتعالى آذى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صحيح. Allahu Ekber, Allahu Allah. لا إله إلا الله. أشهد محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاة. قرد قوامة الصلاة. قرد قوامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر.